بسم الله الرحمن الرحيم الحاق ما الح بَثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا تَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُ بِرِيحِ صَرْصَرِ النَّعَاتِيَةِ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 يرعون ومن قبله والمؤتفيكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت رقابيا إن لم ما طغى الماء أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما بخماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني هلك عني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 لا يحوض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا.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 ما لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتنكّرة للمتقين، وإن فإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله